بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة اسم من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع ما القارعة تهويل وتعظيم وما أدراك ما القارعة يوم يكون كالناس كالفراش المبثوث الفراش الطير الصغير كالبق أي كالطير التي تراها تتهافت في النار والمبثوث المفرق وقال الفراء كغوغاء الجراد شبه الناس عند البعث بها لأن الخلق يموج بعضهم في بعض ويركب بعضهم بعضا من الهول كما قال كأنهم جراد منتشر وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المندوف فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية رجحت حسناته فهو في عيشة راضية مرضية في الجنة قال الزجاج ذات رضا يرضاها صاحبها وأما من خفت موازينه فأمه هاوية رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية مسكنه النار سمي المسكن أمه لأن الأصل في السكون إلى الأمهات والهاوية اسم من أسماء جهنم وهو المهوات لا يدرك قعرها وقال قتاده وهي كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هوت أمه وقيل أراد أم رأسه يعني أنهم يهون في النار على رؤوسهم وإلى هذا التأويل ذهب قتاده وأبو صالح وما أدراك ما هي يعني الهاوية وأصلها ما هي أدخل الهاء فيها للوقف ثم فسرها فقال نار حامية أي حارة قد انتهى حرها